قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُهُ عَنهُ اسْقَاطُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ فَيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعروا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذي نعود العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى شراط العزيز الحميد فقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينفئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتوى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون في الآخرة في العذاب والضلال البعيد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 يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغاك وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أغذوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين الكرد ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نبقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محابيب وتمافيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وخدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا ذافة الأرض تهتل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم, وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سجر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمين قالوا ربنا بعد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صصبار شكور ولقد صدق عليهم إبليف ظنه فاتبعوه, فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شجر وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال درة لا يملكون مثقال درة في السماوات ولا في الأرض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 وإنا أغضياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين قل لا تسألون عما أدرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستغفرون عنه ساعة ولا تستخدمون فقال الذين كفرون المؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترارب الظالمون يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكما مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استطعفون الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا, إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنْ قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِكَافِرُونَ فَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَرْزُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَادِجِينَ أَنَّىٰ يُكَذِّبُونَنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِذَٰلِكُمْ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ من عباده وَيَقْدِرُ ۚ وَمَا أَنفَقْتُم من شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرع ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قالوا ما آباء إلا غد فَقَالُوا مَا آتَا إِلَّا بِثَمْرٍ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن مَا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَا هُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قُرَّةً مِن نذير. كَذَّبَ الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقول الله مفنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتنيت فبما يوحي إلي ربي إنه سبيع قريب ولو ترى إذ فزروا فلافوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد قد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب